وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما تعلمون هذه المقدمة بتاع دوس التغذية دوس التزكير التي بدأنا فيها الكلام كان ما تكلمنا عليه فيما مضى الكلام على ذم البخل وذنب حب المال <تصفيق> ذنب البخل وذنب حب المال وتكلمنا على ذنب المال أولا ثم تكلمنا على مدح المال والجمع بين المدح والذنب ثم تكلمنا على تفصيل آفات المال وفوائده المتعلقة بالآخرة كما بينا فوائده في الدنيا معلومة لكل آفات وتكلمنا على هذه الفوائد في وعلى فوائده وعلى آفاته كذلك في الآخرة وبعد ذلك تكلمنا على ذنب الحرص والطمع ومتح القناعة فيما في أيدي الناس وتكلمنا على علاج الحرص والطمع هذه كانت مسائل مهمة أن بغي لكل أحد أن يعيد سماعها مرة بعد مرة حتى ينظر في هذه المشكلة التي نحن فيها ثم تكلمنا بعد ذلك على فضيلة السخاء وعلى قصص الأسخياء كل ذلك أتكلمنا عليه كما تعلمون حتى يخرج المرء من هذه الآفة السيئة أي آفة البخل والحرس والطمع والطمع أن يكون ذلك باليقين فيما عند الله تعالى وأنه لا يستطيع المرء أن يقبل على ربي سبحانه وتعالى إلا أن يكون كريما سخيا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى الكلام ننتهينا إلى ذنب البخل لأن هذه المسألة هي مسألة البخر وما يتعلق بكلام الشلع فيها مسألة من أهم المسائل لأن هذه النفس الشحيحة لا يخرج منها خير لنفسه ولا لدينه يعني هذه نفس الشحيحة لا تجدها نفسا منقادة للشرع لأنها حريصة على وقتها وجهدها ومالها ونفسها فكيف تجود بنفسها لله تعالى كيف تجود بمالها لله تعالى وكيف تجود بوقتها وجهدها إلى آخره لله تعالى ونفس شحيحة كزة شحيحة خسيسة لا تقوم بمثل ذلك لذلك كانت هذه النفس الشحيحة في كذلك شحيحة في القيام بالعبادة تجد هذه النفس الشحيحة في العبادة تجدها نفس ممسكة لا تقوم إلى العبادة إلا بتعب ومجاهدة وكذا وكذا لو استطاعت أن تنام وأن تميل إلى البطالة ولفعلت وهو ما نراه في هذه الصعوبة مع هذه النفس في هذه الأيام في قيام بعوامر الشر والقيام باستحباب عزيل تكليف والبزل لها تجد هذه المموض صعب جدا على النفس الانقياد لأوامر الشر في الظاهر والباطن نظرا لكون هذه أنفس بخيلة بهذا الخير على نفسها وعلى دينها وعلى آخرتها ومن باب الأولى إذا كانت بخيلة على نفسها بأن تبزل هذا الوقت والجهد لأن تفوز في الدنيا والآخرة فلا شك أنها بخيلة أيضا على المسلمين وعلى أعمال الدين لذلك نسمع هذا الكلام من كلام الله تعالى واصل كلام ان النبي صلى الله عليه وسلم هو شرح العلماء لهذه المعاني صوت نسمعه وراء وذم البخل قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر هذه اول مشكله لهم أنه يظن أنه عندما يمسك ماله أو جهده أو وقته أنه يحتفظ بذلك لنفسه وأنه يمكن أن يكون بذلك الحال من الإمساك بالخير لنفسه الله تعالى قال له لا على العكس بل هو شعر له لا يظن أبدا هذا الممسك لمالي ووقت وجهد أن يكون ذلك خيرا له بل هو شر له سيطوقون ما باخلوا به يوم القيامة وقال دعاله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل في معرض الذم الشديد له وروا أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق على أي حال بعض أهد العلم المحسن هذا الحديث إنما هذه المسألة لا تجتمع في المؤمن المؤمن المؤمن العالي الإيمان هل يمكن أن يكون المؤمن بخيلا؟ نعم يمكن أن يكون بخيلا ولكن هو مؤمن آه نعم مصدق والرسول يأتي بهذه الأعمال إيمان ولكن ليس إيمان هذا البخيل كإيمان ذلك الكريم السخي المجاهد البازل لنفسه وماله ووقته لله تعالى لا يمكن أبدا وقال صلى الله عليه وسلم ان احدكم لا يسالني المساله فاعطيه فاعطيها اياه فيخرج متأبطها وما هي هذه المساله الا وما هي له الا نار اعطيه صلى الله عليه وسلم فقال رؤوم يا رسول الله لما تعطيهم قال صلى الله عليه وسلم انهم يابون الا ان يسالوني ويأبى الله لالبخر لله عليه وسلم هم يأبون إلى أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الذي فيه مهلكتهم لأنهم من أخذ من سأل مسألة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو غني عنها فإنما هي نقطة في وجهه إنما دادوا نارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأخذوا جمرة من النار وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث بهذا المعنى ويأبى الله لي البخل مع هذه الحالة الصعبة الشديدة يأبى له سبحانه وتعالى أن يكون بخيلا صلى الله عليه وسلم وفي أفراد مسلم من حديث جامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم الشح أن يكون المرء حريصا على ما ليس في يدي فإن حصله أمسك به باخل به فيكون البخ ثمرة الشوح هذا البخ لذلك قال اتقوا الشوح اتقي أن تكون حريصا على ما ليس في يدك لأنه سيحملك على البخ كما قال حملهم على أن دماءهم واستحلوا محارمهم الحديث الذي ذكره في هذا الحال أطول من ذلك بقليل يقول صلى الله عليه وسلم فإياكم الظلم إلى آخره ثم يقول إياكم الظلم فإنه ظلمات أوم القيامة وإياكم الفحش فإن الله لا يحب الفحش على التفحش وإياكم الشح فإنه أكل أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وبالبخل فبخلوا حتى تعلم أن البخل ثمرته الشح وأمرهم بالفجور ففجروا إلى آخر الحديث أمرهم بالبخل وبالقطيعة فبخلوا وقطعوا استحلوا محالمهم فكان ذلك سبب هذا الأمر وفي أفراد مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البخل والجبن فكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل مما ينبغي أن يتعوذ منه المربو في حياته البخيل لا يصدر منه خير لا في دنيا ولا في آخرى لا في عبادة ولا في شيء ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاح وهو هذه الأمة في رواية نجأ الله تعالى اول هذه الأمة باليقين والزهد وبالعواية كما هي مذكورة نقول نجأ اول هذه الأمة اليقين والزهد يعني اليقين والزهد نجأ اول هذه الأمة ويهلك اخرة هذه الأمة البخل والأمل لذلك بينا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدواء الداء يعني أصعب الأمراض والبخل في رواية, رواية شابر ابن عبد الله قال لبني سلمة يا بني سلمة سلمة, سلمة زمان بنطاك من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس أسموه الجد بن قيس اسمه كما هو على أن نبخله هو سيدنا ولكن نرى فيه بخلا فقال صلى الله عليه وسلم بل سيدكم البراء بن معرور ديرها الصحيحة البراء بن معرور بشر ابن البراء بن معرور متأسب بشر ابن البراء بن معرور هذه البراء صحيحة الإسنان نعم هذه الرواية دي فيها ضعف شوية لكذا نعدتها إلى الرواية الصحية وإن حسنها بعض الناس وقال صلى الله عليه وسلم أنا غالب الأحاديث التي من كان معه المنهاج نفسه غالب الأحاديث التي أعديها غالبها ضعيف من ذلك أنا أضرب عليها لا أذكرها يعني وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات قبل أن ننتقل إليها نفسر معنى الداء يعني أن البخل داء ومرض قال أبو محمد الرام هرمزي من رام هرمز من بلاد فارس قاضي وكان حافظا محدثا لهذا العلم إنما يشبه البخل بالداء بالمرض يعني لأنه يفسد الخلق ويدفع عن السؤد يدفع عن الشرف ويكسبه المرض سوء الثناء والمذمة يكسبه كما أن الداء هذا هو وجه الشبه كما أن الداء يضعف الجسم ويقتل الشهوة ويغير اللون ثم إن البخيل إذا أنفق كما المريض بالضبط إذا أنفق تألم كما تألم صاحب الداء الرواية تقول ألم كما يألم صاحب الداء لذلك قال الحكماء الكريم حر لأنه يملك ماله والبخيل لا يستحق اسم الحرية ليس حرا لأن ما له يملك عبد له ذلك قال النبي في الزمان السابق كما ذكرنا تعيسى عبد الدينار تعيسى عبد الدرى وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شعح المطاع وهوى المتبع وأعجاب المرء بنفسه هذه مهلكات ثلاث قال الخطابي الشح أبلغ في المنع من البخل هذا آخر الكلام الذي ذكرنا والأوضح منه أن نقول الشح هو أن يحرص على ما في يد غيره والبخل سمرته فإن حصله بخل به كما ذكرنا وقال بعضهم البخل أن يضن بماله والشح أن يبخل بماله ومعروفه وروا أبو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط إلا بعث الله بجنبتيها ملكين يناديان يسمعان الخلائق كلها إلا الثقلين أو غير الثقلين اللهم عجل لمنفق خلف وأعطي ممسكا تلفا وأعطي ممسكا تلفا لا يحتاج الكلام إلى تعليق غير هذا المعنى أن ذلك المنفق عندما يصبح لينوي الإنفاق وقرر أن ينفق لله تعالى فإذا به تصيبه دعوة الملك أن يخلف الله تعالى عليه وما يصبح ممسك إلا وعصبته كذلك دعوة الملك بأنه يطلفه تلفا في ماله ونفسه والعاقل من يصبح ليكون الكرم في ماله ونفسه ووقته وجهده هو الذي ينتظر من الله تعالى إجابة دعوة الملك الملك له بأن يعطيه خلفاء بأن يكلف عليه بعظما مما أنفق إذ ذلك عادة الكريم سبحانه وتعالى أن من أنفق أن يعطيه أفضل مما أنفق وأن يخلف عليه أعظم مما بذل لذلك كان النرء الذي يريد أن يفتح الله عليه في ماله مثلا أو أن يوسع عليه أن ينوي الإنفاق وأن يكثر من الإنفاق لا أن يمسك البخيل هذا غير عاقل لا يفهم إنما هذا الكريم الذي ينفق يعلم أنه ما ينفق من صغير أو كبير إلا كتب له في الآخرة ثم أخلف الله تعالى عليه في الدنيا وأعطاه أكثر منه فهو إن أراد مالا كثيرا أنفق مالا كثيرا إن أنفق مالا كثيرا أعطيه مالا أكثر منه المخلاء يفهمون لذلك قالت أخته عمر عبد العزيز اسمه أمو البنين ناديك يدوى فأفل للبخل لو كان طميصاً ما لبسته أو طريقاً ما سلكته وقال أبو حنيفة لا أرى أن أعدل بخيله يعني البخيل لا يعدله لا, لا يكون عدلا عنده بل هو ساقط العدال لأن البخل يحمله على الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خيفة أن يغبن يأخذ فوق حقه خوفاً أن يغبن لذلك قال ابن المعتز أبخل الناس بماله أجوادهم بعرضه ألا ما يحاولوا أن يحافظ على ماله تجده مفرطا في عرضه أشد التفريط ووصف عربي رجلا فقال لقد صغر في عيني لعظم الدنيا في عيني دنيا كبيرة أو في والفلوس منزها وذن عربي قوما فقال يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش وإليك شيئا من قصص البخلاء روى أبو صالح عن ابن الله عنهما قال كان الحباح رجلا من العرب وكان بخيلا فكان لا يلقد نارا بليل يعني اللعش النار بالليل كراهية أن يراها رائن أن يراها أحد فينتفع بضوءها لكي يشوف النار دي فيمشي فيه مثلا فيها تضيء له وازيه النار طريقه فيسير في هذا الطريق كان لا يفعل لا يفعل ذلك فإذا احتاج إلى إيقادها أو قدها فإذا أوصر بأحد يستضيع بناله أطفأها وإليك بخيلا أيضا بخلاء ما يمكن أن تسمع عنه هذه الأيام في الأكل والشرب يقول وكان بخيلاً كان عندنا هذا حديثنا جهة البصل قال كان عندنا بالبصلة رجل موسى وكان بخيلاً فدعاه بعض جيران فوضع بين أديه طهابية طهابية لبيت طهابية يعني لحم, لحم الشرائح هذا يعني زي اللحم الناس بتأكل ده فأكل فأكثر يعني أملأ بطنه دي عادة البخيل أن تأكل عنده فلا تأكل شيئا إذا هو عند أحد أن يولأ بطنه وأن يقوم على أسوأ أحواله وجعل أشرب الماء فانتفخ بطنه ونذل به الكرب والموت فجعل يتلوى من الألم فلما أجهده الأمر وخاف الموت على نفسه بعث إلى جار الله متطبق يعني يعالج طبيب يعني كما يقولون في الزمان السابق فدقل عليه فقال ما حالك سأله ما قال أكلت طهابجة ببيت شرائح اللحم يعني ببيت وشربت ماء كثير وقد نزل بها الموت يعني كما قال لا بأس عليك ما بيش بأس عليك قم فتقيع ما أكلت وحط صبعك فبؤك يعني زي ما قلت المصديين وتقيع رجع الأكل اللي انت أكلت وحتسحى إن شاء الله قم فتقيأ ما أكلت وقد شفيت قال أتقيأ طباجة ببيض أموت أموت ولا أتقيأ طباهجة ببيض يقول أموت ولا أتقيأ طباهجة ببيض أبدا مرون بن أب الحفص هذا كان شاعرا شعراء عمويين يقول كان لا يأكل الله حتى يقرم إليه يعني حتى يشدى تشتد نفسه إليه شديدا فإذا قرم اشتد تاني شهوته إلى اللح أرسل غلامه فاشتر له رأسا ما جبل رأس أي رأس يعني رأس فأكله فقيل له نراك لا تأكل إلا الرؤوس في الصيف والشتاء ما بكشغ لحمة الرأس فقط فلما تختار ذلك قال نعم الرأس أعرف سعره الراس بالذات انا عارف سعره مش ايه مش يعني الغلام لن يخدعني يعني وياتي بلحم مثلا ب 50 فيقول ب 60 معلوم السعر فامنوا خيانه الغلام ولا استطيع ان يغبنني في وهو ليس أي الراس ليس بلحم فيضخه منه مثلا من ورائي يعني من كل النواحي فإن عينا أو أزنا أو خدا عرفت ذلك ووقفت عليه ثم إنني أي هو يقول عن نفسي وأكل منه ألوانا أكل منه أنواع كثيرة من لحم الرأس يعني. أكل عينين وأزناي وغلصمته لونا ودماغه لونا وأكفى مؤنى التضخي فاجتمعت لي فيه مرافق كثيرة يسميها بخل زمان يقول لك فهذا أرفق لي يعني اجتمعت لي فيه مرافق وله قصة أخرى مع المهدي يقول كان مروان ابن أبي من أبخل الناس خرجوا يريد المهدي يوما يعني يمدحه فيعطيه دناني ولا دراهم على هذه المتحة فقالت له امرأة من أهلي مالي عليك إن رجعت للجائزة ماذا تعطيني لو أعطاك المهدي أمير المؤمنين جائزة أعطاك مالا قال إن أعطيت مئة ألف درهم أعطيك درهم واحد فأعطي ستين ألف درهم فأعطاها أربعة دوانيق يعني تلتين درهم بزمان كانت حاجة سيئة جدا زي بجل اللي بعده يقول حدثنا بعض الشباب بصرة أن رجلا موسيرا كثيرا مال كان ينظر في دقائق في الأشياء إداءة يعني في المليم والجني والخمسين أرشو كلامنا زي الناس الموجودة اليوم دي فاشترى حوائج له اشترى شيء من الحوائج ودعا حمالا ليحملها له الى البيت فقال للحمال بكم تحمل هذه الحوائج قال بحبة يعني بأقل سعر ممكن قال احسن حبت ايه احسن يعني شوية. قال اقل من حبة اقول لك ايه اقل من حبة لا ادري ما اقول قال لا نشتري بالحبه جذرا وناكله سويا هه هه اقول يقول كاتب واحد من مهم أحمد بن فدوي هذا أهوازي كان عنده كاتب وهذا الكاتب يقول كان أحمد هذا من أبخل من رأيت على شيء من المأكلات وكان أحبسني شغل عنده كاتب فكان أحبسني عنده للأكل فأجلس معه على الطعام ولا أكل كثير شيء عارف أنا بخله وأحواله السيئة فلا أكل فاحتبسني يوما وعنده جماعة فأكله وجريت على عادة في التقطير يعني ألا أكل إلا شيئا قليلا جدا وكان قد قدم في بعض الطعام أرزا وجديا مشويا ولولين من أطرافي وصقمهم فلما فرغنا من ذلك أقبل غلامه وعلى يده طيفوريات فيها الجات بعد مكله الراب خلصه ولا فرغه من الطعام جديد جديد أقبل هو علينا فقال هو الراجل بعد أهوازي فقال للجلوس الضيوف أما أنا فقد شبعت ولم يبقى فيها فضل فما تقولون أنتم فقلت أنا أما أنا فقد شبعت فقالت الجماعة قولي فقال فيجعل الجج لغد ونأكله مبردا إيه رأيكم فقلت هذا هو الصواء شنريحه أنا مثل المسكين البخير فقال فقال اسمها باكلها ما اظنكم إلا وفكم فضله للاكل لان انتوا لسه عايزين تاكلوا وانتوا قلتوا كده بس عشان تساعدوني بس مش عايزين يعني بتجاملوني ان انتوا انما انتم عايزين تاكلوا فانا قلت له لا والله يا سيدي حلفت بالله تعالى ما في فض فقال لي الذي يلين ما تقول فقلت ما في فض لو كنت شبعانا لحلفت كما حلف أبو عبد الله فحلف الرجل أنه شبعان فحلفهم جميعا أنهم شبعانون فلما استوسق من جماعتنا بالأيمان استوسق منهم جميعا بالأيمان وثلج صدره أنه لا حيلة لأحد مننا في الأكل قال أما أنا فقد تتبعت نفسي أكل الشح لكله أن أكله حارا مش عايز أكله بكرة بارد فقلنا له كل: أن بعد بعدما حلفهم محدش يأكل هو واخد الجدي وأعت وكله الوحد قال يا غلام ضع الطيفورية فتركتها بين يديه فأكل أكثر الجدي وحده وأمر برفع الباقي وحفظه بيان الإيثار وفضله يعلم أن السخاء والبوخ لدرجات فأرفع درجات السخاء هو الإيثار أن يؤثر على نفتي ولو كان به خصاصة وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه وإنما السخاء بذل ما لا يحتاج إليه لمحتاج أو غير محتاج هذا السخاء أن تبذل الفضل لمحتاج أو لغيره أما الإيسار فأن تبذل وأنت محتاج والبذل مع الحاجة أشد وكما أن السخاء قد ينتهي إلى أن يسخو الإنسان على غيره مع الاحتياج فالبخل في المقابل قد ينتهي إلى أن, يبخل على، إلى أن يبخل على نفسه مع الحاجة فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى ويشتهي الشاهوى فلا يمنعه منها إلا البخل بالثمن فكم بين من بخل على نفسه مع الحاجة وبين من يؤثر على نفسه مع الحاجة فالأخلاق عطايا من الله تعالى الأخلاق الحسنة عطايا من الله تعالى يضعها حيث يشاء سبحانه وتعالى وليس بعد الإثار درجة في السخاء قد أثنى الله عز وجل أثنى الله عز وجل على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بالإثار فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقد ذكرنا هذا الحديث الذي سيذكره الآن ليبين هذه المسألة من مساء الإساق شرحناه في حديث الجمعة في رياض الصالحين بعد الأشياء عاد درس شرح رياض الصالحين بعد الأشياء يوم الجمعة للعلم يقول عن أبي مريرة رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحديث بأكون ذكرناه بشرحه قال إني مجهود يعني ليس عندي شا... مجهود يعني شديد... شديد الجهد والمشقة والجوع والعاطش والعري وصبته المشقة الشديدة فبعث النبي إلى نسائه واحدة واحدة كل واحدة تقول ما عندنا إلا الماء صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو من يضيف هذا فقال رجل من الأنصار انا فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا إلا قوت الصبيان قال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك الحديث كان أقول علليهم بشيء حتى يناموا إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كانها تصلح السراج فأطفعته فجعل الرجل وامراته يريان ضيفهما أنهما يأكلان لم يأكل شيئا فبات طاويين بات جائعين ونوم الأطفال كذلك فلم يأكلوا فلما أصبح هذا الرجل غذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ضحك الله الليلة أو عجب الله تعالى من فعالكما الليلة فأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وإذا كان ذلك حال الحياة فانظر إلى حال الموت استشهد باليرموك في وقعة اليرموك التي كان عليها خالد بن الوليد عكريمة بن أبي جهل وسهيل بن عمر والحارس بن إنشام رضي الله عنهم أجمعين وجماعة من بني المغيرة من أفواض للصحابة هذه الأسماء التي تسمعون فأتوا بماء وهم صرع فتدافعوه حتى ماتوا ولم يذوقوه أتي عكريمة بالماء فنظر إلى سهيل بن عمر ينظر إليه فقال ابدأوا به فنظر سهيل إلى الحارث. ابن ينض... فقال ابدأوا بهذا فماتوا كلهم قبل أن يشربوا فمر بهم خالد بن الوليد رضي الله فقال بنفسي أنتم وأهدي إلى رجل من الصحابة رأس شاء فقال إن أخي أحوج إليه مني فبعث به إليه فبعث الثاني إلى ثالث فبعث الثالث حتى تداوله سبعة أبيات من المدينة ثم رجع إلى الأول مرة أخرى وهم يقولون كل أخي أحوج إليه أخي أحوج إليه ويرده حتى رجع إلى من بدأ به بل كان الإيساء كما تسمعون هذه القصة الأخيرة أصعاب من ذلك خرج عبد الله بن جعفر يالله عنه إلى ضيعة اللوفة نزل على نخل لقو وفي غلام أسود يعني إذ أتي الغلام بقوته داسوا للغلام كوتا وكان ثلاثه الرغيف ودخل الحائط كلب فدنا من الغلام فرما اليه الغلام قرصا ياكله وماله واحد من الرغيف الثلاثه التي يقوت يومه ثم رمى اليه انسان ثم رمى اليه الثالث فاكله وعبد الله ينظر فقال يا قال الغلام كم كوتك كل يوم قال ما رأيت هذه العرغفة الثلاثة قال فلما أثرت به هذا الكلب قال ما هي بأرض كلاب هذه الأرض ليس فيها كلاب إنه أي هذا الكلب جاء من مسافة بعيدة جدة أو من مسافة بعيدة لا شك فكرهت رده قال وما أنت صانع؟ قال أطوي يعني أبيت هذه الليلة بغير أكل أطوي يومي هذا فقال عبد الله بن جعفر أولام على السخاء عبد الله بن جعفر دمنا الأسقياء العظماء فقال أولام أنا بلون على السخاء طبيب يشوف الغلام بقى الأسود وهذا أسخى مني فاشترى الغلام والحائط والبستان يعني وما فيه من الآلات واعتقى الغلام وهبه له واجتمع جماعتنا الفقراء في موضع لهم وبين أيديهم أرغفة معدودة لا تكفيه. فكسروا الغفان كسروا العيشانة الطاوحة الصغيرة وأطفعوا السراج وجلسوا للأكل فلن نرفع الطعام إذا هو بحاله لم يمس ولم يأكل أحد منهم شيئا إثارا لأصحابه كلهم رفعوا يديهم ليؤثر أصحابه بالآكل فإذا بهم كلهم قد أثروا إخوانهم فوجدوا الطعام كما هو لم يأكل منه أحد نحن بنو القصص طبعا عشان إخوانا يتسلوا هذه الليلة وكلام تسليع رسل الإخوة كده في معرض إصلاح النفس والسعير إلى الله تعالى بيان حد السخاء والبخل وحقيق... وحقيقتهما ذهب قوم إلى أن حد البخر منع الواجب وأن من أدى ما يجب عليه فليس ببخير وهذا غير كافر فإن من يسلم إلى عياله القدر الذي يفرضه الحاكم مثلا يعني لو فرض الحاكم إلى أولاده فرضا معينا كل يوم يقول الشيخ ثم سلمهم يعني سلمهم هذا القدر الواجب من الطعام المفروض لهم شرعا وقانونا ثم هو يضيقهم بعد ذلك في الزيادة على هذا الأكل في اللقمة والتمرة فإنهم عددوا من البخلاء مع أنه قد سلم الواجب وقال قوم البخيل الذي يستصعب العطاء وهذا أيضا قاصر الشيخ يعرض أقوال العلماء في تعريف البخيل الكريم وكذا ليبين هو القول الصحيح الذي ارتضاه لنفسه ويقوله لنا بعد ذلك يقول وقال قومنا البخيل الذي يستصعب العطاء وهذا أيضا قاصر فإنه إن أريد أنه يستصعب كل عطية فكم من بخيل لا يستصعب العطيات الصغيرة ويستصعب ما فوقها ومتى أريد بهذا أنه يستصعب بعض العطايا فالعكس كذلك فما من جواد إلا وقد يستصعب بذل المال العظيم وهذا لا يوجب الحكم ببخله وكذلك تكلموا في الجود فقال قوم هو عطاء بلا من وقيل عطاء من غير مسألة يعطي بغير أن يسأله من أمامه وقيل هو الفرح بالعطاء والسرور بالسائل وقيل من أعطى بعض مالي فهو سخي ومن أعطى الأكثر فهو جواد ومن آثر بالبلغة فهو مؤثر يعني من آثر بقوط يومه غيره عليه وجلسه ولا أكل يومه فهو مؤثر ومن لم يبدو شيئا فهو بخير وهذا المذكور كله لا يحيط بحقيقة البخل ولا الجود لكن نقول ما نسمع بقى ما ارتضاه الشيخ كيف تحفظ هذا الكلام يقول المال إنما خلق لحكمة ومقصود وهو أي هذه الحكمة والمقصود وهو صلاحه لحاجات الخلق بعد أن يكون المال في صلاح حاجات الناس ويمكن إمساكه عن الصرف إلى ما خلق الصرف إليه هذه السيعة الأولى في المال أن يمسكه عن خلق الصرف إليه يبقى خلق لأن يصرف في هذا المكان يمسكه عن أن يصرفه هذه السيعة الأولى ويمكن بذلوب بالصرف إلى ما لا يحسن الصرف إليه ويمكن أن يصرف في ما لا يحسن هذه السيعة الثانية ويمكن التصرف فيه بالعدل وهو أن يحفل حيث يجب الحظ ويفذل حيث يجب الباسل والجود وسط بين الإسراف والإقتار بين الإسراف والإمسكع وبين البسط والقر أسمع, اسمع كيف يبرأ المرء من البخل والبراءة من البخل تحصل بفعل الواجب في الشرع وبفعل اللازم بطريق المروءة يعني لا يخرج من البخ إلا أن يقوم بالواجب من الشر الذي يلزمه وباللازم من طريق المروءة وترك المضايقة بقى في في العكس يعني هو يخرج يعطي اللازم على طريق المروءة ولا يستقصي في أن يأخذ ويدقق كذا وكذا لا خمسين لا ستين لا عشرين هذا الاستقصاء كما يقول في المحقرات والزائدات يستقبح واستقبحه يختلفه باختلاف الأحوال والأشخاص إلى آخر الكلام فالبخيل حينئذ عندما ذكرنا بقى الكلام هذا وهو كيف يخرج من حد البخ فالبخيل هو الذي يمنع ما لا ينبغي أن يمنع إما بحكم الشر أو بحكم المرؤة فالبخيل الذي يمنعه ما لا يمنع بحكم الشر وما لا يمنع بحكم المروء وذلك لا يمكن التنصيص على مقداره مش هتقدر تقول ده مقداره عد ايه لا ده مفتوح هذا الباب فمن قام بواجب الشر ولازم المروء فقد تبرأ من البخل. لكنه في نفس الوقت ده الجزء الثاني بقى شان تسمع عيبان تعرفت بقى أتبرأ ازاي من البخل وبعديا لكنه في نفس الوقت لا يتصف بصفة الجود والسخاء خرج بس محد البخ وإنما يتصف بصفة الجود والسخاء ببزل زيادة على ذلك على واجب الشرع ولازم المروءة فإذا بزل ما لا يوجبه الشرع ما لم يوجبه الشرع ولا تتوجه الملامة في العادة على منعه فهو جواد, جواد سخي كريمياً إلا أن للجود كذلك درجات بعضهم يجود فوق الواجب بشيء قليل بعضهم يجود بشيء كثير كما سمعنا أخبار الأسخياء والكرم. وبعض الناس أجودهم من بعض واستناع المعروف وراء ما توجبه العادة يعني العادة تقول إيه؟ ادفع في المرؤة كذا وكذا وكذا قال لا اصطناع المعروف وراء كذا وأكثر من كده وأحسن من كده. والمرؤة جود اسمنا باك بقية الكلام والمرؤة جود ولكن بشرط ان تكون على طيب نفس من ناحية ثانية ولا تكون على طمع كفاءة او شكر وش يجي تعمل ايه جود ومعروف بعدين يجي واحد يعمل فيك مقلب ولا فصل او كمان تقول شفت انا قدمت له وان عملت له وانا سويت له وانا وانا وهو لم يفعل وهو لم يقف وهو كان هذا ليس جود ولا مرؤة وإنما كما يقول هنا الشيخ هو اسمع فإن الطمع في الشكر والسناء بياع لا جواد ده بياع بيبيع, بيبيع مرؤى وجود وكرم عشان يأخذ أصدها ليس لله تعالى لأنه يشتري المتحى بالمال مثلا وإنما الجود دزل بلا عوض ولا يتصور ذلك كاملاً إلا في الله سبحانه وتعالى وأما الآدمي فاسم الجود عليه مجاز لأنه يبذل الشيء لا يبذل الشيء إلا لغرض ولكن إذا كان غرضه الآخرة واكتساب فضيلة الجود وتضخير النفس عن مرزول البخ سمي جوادا يبقى الجواد هذا الذي ذكره الشيخ لا ينتظر عوضا يبقى هذه الأولى إنما يبذل الشيء لا لغرض ولكن غرضه قال ثواب الآخرة واكتساب فضيلة الجود وتنزيه النفس عن البخل وإخراج النفس من هذه الأخلاق الذميمة وتطهير النفس عن مرزول البخل ومتى كان البعث على الجود الخوف من لوم الناس أو هجائهم أو توقع نفع من المنعم عليه لم يكن جوادا لأنه متعوض يعني ينتظر عوضا ناشي بيان علاج البخل الذي تكلمنا فيه من أول الكلام يعلم أن سبب البخل حب المال هذا سبب البخل وأن المال هو الذي يجلب له كل شيء بعد ذلك النساء والأكل والشهوات والجهوة كل ما يريده هو ولحب المال سبب أحدهما حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الامل هذه المسألة تحفظها كده بالزوة حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الامل إنه إيه؟ إنه عنده الشهوات دي وعنده أمل طويل في الدنيا إنه يستطيع أن يحصل هذه الشهوات بالمال الذي يجمع أو بالمال الذي بخل فيه انفاقه ماضح؟ ده سبب الأول الحثاب الثاني الأول كما ذكرنا حب, الإيه؟ حب المال ولحب المال سببان حدوم حب الشهوات والثاني أن يحب المال نعين المال نفسه يعني بقى الأول يقول يقول نرجع إلى سبب الأول يقول حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل فإن الإنسان لو علم أنه يموت بعد يوم لم يبخل بماله أعرف أنه بكرة يموت خلاص هيمسك المال يعني بإيه لأن قدر ما يحتاج إلي ما يحتاج إليه في يوم من قريب قدر الله تجرب ألأت لما يموت حيباء ليل وإن كان قصير الأمل ولكن له أولاد فإن الولد يقوم مقام طول الأمل كذلك فيجعله بخيلا ممسكا حتى لو هو قصير الأمل أقول لك أنه بكرة أموت بعد وأموت على عباء أن يمسك المفروض بقى الوحد يشوف أخرته ويشوف أحواله وما يكون من أهل الإيمان في هذه المعاني فإن كان له ولد صار بدلا من طول الأمل بمعنى لأنه يقدر بقاءهم وكانه يقدر بقاء نفسه فيمسك لاجلهم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد مبخله مجبنه مجهله محزنه هذا حديث صحيح الولد ايه مبخله مجبنه مجهله محزنه روايه زيد بن زوجته النعماني ذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمجيء الرزق قوي البخل لا محالة وهي الأمور المتوفرة فينا ولا حاول على قوة إلا بالله بأي طول الأمل ومحاولة الوصول إلى الشهوات التي لا يصل المر بها إلا بالمال إليها إلا بالمال ووجود الولد أو مع, مع خوف الفقر وفقد الثقة أو قلة الثقة بمجيء الرزق وهذا كله يقول بخل لا محال السبب الثاني أنه يحب عين المال فمن الناس من معه ما يكفيه لبقيات عمره إذا اقتصر على مجرة عادته بالنفقة وتفضل الآلاف كذلك وهو شيخ لولد له ثم لا تسمح نفسه بإخراج الزكاه ولا بالتداوى عند المرض بل هو عاشق العين المال يلتز بوجوده بين أديه إلى آخر هذا الكلام واعلم بأن المفروضة هذا الكلام الذي يكتبه كل أمرين الناس نسيت أن لها جريدة تكتب فيها المهالك والمنجيات المهلكات يعني والمنجيات نسوا ذلك يقول واعلم أن علاج كل علة بسبب المضاد لها وهي كما ذكرنا في هذا الحال على العلم والعمل العلم الذي يقوله الأول يقول يعالج حب الشهوات بالقناعة والصبر ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت والتفكر في ذهاب القرناء نقرين لكنزيه في السن راح وانتأ إلى الله تعالى وكذلك يتفكر في ضياع المال بعد جميعه أنه بعد أن يجمعه يذهب هذا المال ويعالج التفات القلب إلى الولد بأن الذي خلقه أي خلق الولد خلق له رزقه ليس رزقه إليك لو كنت ميتا فسيرزق أو لو أنجبته وموت سيرزق وكم من ولد لم يرث من أبيه مالا هو أحسن ممن ورثا من أبيه مالا أحسن منه حالا فليحذر أن يترك لولديه الخير ويقدمه على الله بشرف فإن ولده إن كان صالحا فالله يتولى من يتركه وإن كان فاسقا فإنه يستعين بهذا المال الذي تترك يستعين به على المعاصي وليردد المرء على سمعه ما ذكرنا في زم البخل ومتح السخاء وليتأمل أحوال البخلاء ونفرة الطبع منهم أن الطباع تنفر منه واستقباح حالهم حتى إن البخير يستقبح البخير مثله يقول البخير يقول لك يا تصدق هذا بخير ده. تصدق الأخ هذا بخير جدا وهو بخير زينا ولتفكر في مقاصد المال التي ذكرنا ولننظر لماذا خلق هذا المال هذا العالم عمل العمل لا تزول صفة البخل إلا بالباز لتكلفنا أن يتكلف البذل أن يتكلف العطاء أن, يتكلف أن يكرم إخوانه وأن يعطي الفقراء أن يخرج فيهم أبوهب الخير المختلفة كما لا يزول العشق إلا بمفارقة المعشوق فإن صبر سلاء إذن علاج البخل العلم والعمل فالعلم يرجع إلى معرفة آفة البخل كما بينا وفائدة الجود والعمل يرجع إلى البذل على سبيل التكلف أن يتكلف هذه الأخلاق يحمل نفسه عليها ويصبر نفسه عليها غصبا عنها مش عايزة تطلع يطلع غصبا عنها مش عايزة تابزل وقتا يابزل غصبا عنه وهكذا إلا أنه قد يقوى البخ بحيث يعمي ويصن آخر هذا فيكون كالعلة المزمنة لا علاج لها ولا حيلة فيها إلا أن يصبر إلى الموت واعلم هذه الأخيرة المهمة أنه إذا كسرت المحبوبات في الدنيا كلما كسرت محبوبات المرء في الدنيا من شهواتها المختلفة المال والنساء قصور المراكب الجاهة كذا كذا كذا مما يتطلع إليه كاسرة المصائب بفقدها تطول مصائبه عندما يفقد شيئا من ذلك فمن عرف آفة المال كما ذكرنا لم يأنس به ولم يأخذ منه إلا قدر حاجته ومن أمسك مالا لحاجته هو فقط فليس ببخير اسمع مجموع الوظائف التي على العبد في المال العبد في ماله عليه وظائف يسمعها حتى ينتظم له حاله بين الإمساك والتقطير يعني بين أن يكون كريما أو جوادا وبين أن يكون بخيلا شحيحا قد ذكرنا فيما تقدم أن المال كمثل حيات فيها ترياق وسم حية صعبان يعني في شيء يكون دواء وفيه سم يكون قاتلا فالراقي يستخرج درياقها والجاهل إذا تناولها قتل له سمها ولا يسلم المرء من سم المال إلا بالمحافظة على خمس وظائف لا يسلم المرء من سم المال إلا بالمحافظة على خمس وظائف على خمس وظائف الأولى أن يعرف مقصود المال ولماذا خلق ولم احتيج إليه عارف بس على قدر الحاجة التي تبلغه إلى الله أو يستعين به على العبادة أو ما يعين على العبادة كما ذكرنا في فوائد المال هل يفكر فوائد المال هذا الفاكر ومفاكر مش عيد حاجة هنا فهذا الوظيفة الثانية في وظائف المال أن يرأي جهة دخل المال فيجتنب الحرام المحر هذه الأولى ويجتنب ما الغالب عليه الحرام كأموال الظلم ويجتنب الجهات المكروهة القادحة في المرؤة كالهدايا التي فيها شوائب الرشوة ويجتنب السؤال الذي فيه الذل وهدك المرؤة الذي فيه الذل وهدك المرؤة هذه الثانية الوظيفة الثالثة في المقدار الذي يكتسبه ما هو المقدار الذي تسعى لكسبه فلا يستكسر من المال ولا يستقل لا يكتر ولا يأذب بل بمقدار الحاجة الحاجة مسكن ومطعم وملبسه ولكل واحد من ذلك درجات أدنى وأوسط وأعلى ومتى مال المرء إلى القناعة قارب النجاح متى مال إلى القناعة ونظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قارب النجاح ومتى جاوز ذلك وقع في هاوية لا نهاية لعمقها وقد ذكرنا تفصيل هذه الدرجات في كتاب الزهد إن شاء الله تعالى الرابعة الوظيفة الرابعة في المال بعد أن رعى كما ذكرنا في الثالثة والثانية الجهة التي يدخل منها المال يراعي الجهة التي يخرج مئة المال إليها فيقتصد في الإنفاق غير مبذر ولا مقتر فيضع ما من حله في حقه يبقى الأولى اكتسباه من الحل واجتنب الحرام واجتنب كذلك ما غالب عليه الحرام واجتنب المكروه واجتنب الزل في السؤال فإن الإسم في الأخذ من غير حقه كالإسم في الواضع في غير حقه واضح؟ الوظيفة الخامسة أن يصلح نيته في الأخذ والترك. أن يصلح نيته فيما يأخذ وفيما يترك وفيما ينفق وفيما يمسك أن يصلح نيته في الأخذ والترك والإنفاق والإمساك فيأخذ ما يأخذ ليستعين أي اسم Locum بأخذ اللي بيأخذ كله من ولي إلى آخر ليستعين به على العبادة أو ما يعينه على العبادة ويترك ما يترك زهدا له واحتقارا وإذا فعل ذلك لم يضره وجود المال فاجتهد أيها الطالب للآخرة أن تكون حركاتك وسكناتك لله تعالى مخصورة على عبادة أو ما يعين على العبادة فإن بعد الحركات عن العبادة مثلا الأكل وقضاء الحاجة وهما معينان على الحاجة فإذا قصدت به مال استعانة على العبادة صارت عبادة في حقك فمن حسن قصده في جمع المال لم يضره وهذه كانت حالة الصحابة في كثرة أموالهم بهذه الوظائف الخمسة التي ذكرنا فإذا أراد الجاهل أن يتشبه بهم في جمع المال فقط فكان كالصبي إذا يتشبه بالراقي في تناول الحية وانا ما عنديش اقول بالو ان المثل ده المثل ده ذكرناه في الاول بس قلنا بصوره نقول ايه الراقي يعني من سم الحيه يعرف الرقيه بتاعتها عشان كده يقول له ما ايه خد المال ليه لانه عارف الرقيه دي من سم الايه من سم الحيه اما اللي مش عارف فهيبقى زي العيل الصغير الطفل اللي مش فاهم الرقيه بتاعه سم الحيه فلا بد تصيبه الحيه هتقتله أخر كلام في هذا الكلام بالمرة نخلصه لنقف على كتاب زم الجاء وطياء بعد ذلك بيان خطر الغنى وسلامة الفقر اعلم أن أقواما فضل الغنى وأقواما فضل الفقر ونحن نصدع بالتحقيق من غير تطويل بذكر ما قال. إذ هو قليل الجدوى فإن قوما احتجوا لتفضيل الفقر بأحاديث لا يثمت أكثرها والثابت منها له وجوه وذكروا غوائل الغنى وآفاته فخوفوا منه ولا ينكروا أن فيه مخاطرة وضح الكلام؟ وضح؟ ولا الناس نامت؟ ناس كتير أولا إمام. أقول لكم شوية حكايات في البخل قولوا أنت عمينه ده بخل لن ينام عن أن يسمع كلام الرسول ده من أبخل البخل عرفت بقى البخل أشكلون إيه؟ هذا أحد أشكلهم والصواب أن يقال طريق الفقر في الغالب طريق السلامة ومثل صاحبه صاحب الفقر كمثل مريض قد حبس بمرضه عن أغراضه المرض حبسه عن أن يقوم ليحصل أغراضه فهو يساب على مرضه ويجزى على حسن صبره بدل فطيره يبقى على المضط ويجزى على حسن الصبر واما الغني يقول فيقيد اما الغنم تاسف واما الغنى, الغنى فيقيد بسلامه الغني في كسبه وجمعه وقصده ومنعه فخطره عظيم هذه الاربعه سواء في كسبه وجمعه وقصد ونياته ومنعه وصرفه إلى آخر هذه الأمور فإذا إذا سلم كسبه وحسن قصده في جمعه وحسن قصده في إخراجه في وجهه فذلك أفضل من الفقر لأن نفع ذلك أتعدى فيكون الفقير كالمتعبد المنقطع إلى زاوية والغني المنفق بهذه الوظائف التي ذكرنا وشروطها في الخير كالمفت والمجاهد لذلك ذكر أبي حديث أبي غريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذهب أهل الدسور بالدرجات العلى والنعيم المقيم أهل الغنى يعني من الصحابة ذهبوا بالدرجات العلى فقال صلى الله عليه وسلم وماذاك قالوا يصلون كما نصل ويصومون كما نصوم وهم يزيدون على الفقراء يزيدون عليهم قالوا وتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا الفقراء بايت بسطوا يعرفوا أنهم ممكن يعني يصلوا لهذه المرتبة تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون واحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال جاءا سهلا تسبحون وتكبرون وتحمدون الله تعالى دور كل صلاة ثلاثة وثلاثين قال أبو صالح الروع عن أبو هريرة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقد كسبت الصحابة وجمعت وخلفت الأموال وقد سبق بيان وجه مدح المال والزم له وأن ذلك يتعلق بفان العبد لا بعين المال لأن المال آلة ولسبب إخراج المال قال صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال كما لأبي بكر الله عنه اسم عزيزي القصة غالي بيقولها الشيخ بيقولي بقى بيقول أن الزم والمتح للمال إنما يتعلق بالعبد كما ذكرنا فأذكر عزيزي القصة أقول بقى يزيد بن ميسالة قال كان رجل ممن مضى جمع مالا وولدا فأوعى ثم أقبل على نفسه وهو في أهله قد جمع فقال لنفسه عن إنعامي سنين طويلة بقى جمع المال وأعد يقول بقى إنعامي فأتاه ملك الموت فقرع الباب فخرج إليه وهو أي ملك الموت جاء في صورة مسكين سائل وهو متمثل بمسكين فقال له ادعو لي صاحب الدار قالوا له نخرج سيدنا إلى مثلك؟ أنت سيدنا نجيبه لك ثم مكث قليلا ثم عدف قرع الباب مرة أخرى وصنع مثل ذلك قالوا أنا أعود لإنشارف قال أخبروه أني ملك الموت فلما سمع سيدهم قعد فزعا نزل من على الكرسي وقاعد وقال ألين له الكلام قال ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك <تصفيق> قال لا فدخل عليه فقال له قم فأوصي ما كنت موصيا فإني قابض نفسك قبل أن أخرج فإني قابض نفسك قبل أن أخرج قال فصاح أهله وبكوا ثم قال هذا الرجل افتحوا الصناديق والتوبيت افتحوا أوعية المال ففتحها جميعا فأقبل على المال يلعنه ويسبه ويقول لعبت من مال أنت الذي أنسيتني ذكر ربي تبارك وتعالى وأغفلتني عن العمل لآخرتي حتى بلغني أجلي قال فتكلم المال فقال لا تسبني لم تكن وضيعا في أعين الناس فرفعتك بالمال ألم تر عليك من أسري أسري المال بتاعي مشاهديك بين عبيب وكنت تحضر سدد الملوك والسادة أما كدهم أبوابهم وساحتهم يعني فتنكح ويخطب عباد الله, الص... عباد الله الصالحون فلا ينكحون أو فلا ينكحون ألم تكن تنفقني في سبيل الجبت والمعاصي فلا أتعاص عليك ولو أنفقتني في سبيل الله لم أتعاص عليك فأنت ألوم مني إنما خلقت أنا وأنت أني آدم من تراب فمنطلقهم ببر ومنطلق بإث فهكذا يقول المال فاحذره سأل يقول زكاة أن أشد درجة البخ لأن يبقى المرء على نفسه مع الحاجة إلى آخر الكلام فما الفاصل بين ذلك وبين من يهذب نفسه بعدم يعطائها ما تشتريه لا علاقة لنا بعض السؤال ونحن نتكلم عن البخير اللي بخر على نفسه وليس على السائر إلى الله تعالى الذي يهذب نفسه ويخلصها من آفاتها ويقلل شهواتها ويمنعها إياها لا لا, لا يمنعها منها هذا كما يقول هذا لون وهذا لون نكلمش في ده نحن نكلم في الرجل الطيب بالعمال جاهد نفسه ويقالل شهواتها ويحاول أن يسد عليها منفذ الشيطان زي البخير اللي مسكوا لا, لا علاقة لا نبي يقول تفضلتم بشرف اللهم أعطي منفقا خلفا ما الحكم في اسماع الملكين لكل الخلاق إلى الإنس والجن وهم المكلفين أنت عايز الصبح تسمع كلام الملائكة لا تسمعها في الآخر إن شاء الله المهم يعني هذا الكلام على سبيل التصديق الجازم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن الملائكة ليس لا ينبغي إسماء ابن آدم زين معاني في علم الله تعالى الإنساء يقول تكلف الإنفاق يكون عادة بغير نية يؤجر الإنسان عليه ينبغي أن تكون الأونية في الإنفاق ينبغي ذلك هو إذا أخرج عبده مالا رغبة في أن يشفى أو أن يعود الله عليه بمال بمالا أكثر هو كتب بمالا أكثر يعني مجرور بالتنوين تنوين بالنصب يعني بمالا أكثر بقى هل يأخذ ثوابا أن لا يأخذه إلا نصبه من الدنيا وليس له ثواب يعني نحس نياته في هذه الأمور وانت حطلع المال طلع المال حس نياتك فيه لله تعالى يعني توليها الله إذا شفان ربنا إذن نياتك في أن يشفيك لتقوم إلى العبادة وإلى العلم والعمل النافع والدعوة إلى الله تعالى والقيام لمصالح المسلمين أن تكون نياتك هذه حينئذ إذ إذا بذلت شيئا لله تعالى ليحقق لك هذه النية كان خيرا كيف يحب الإنسان أخاه في الله يبقى عليه علي الأول <تصفيق> مش عارفها انا دي واحد اجي ما اعرفش بيقول فر في, في حاجه في نفسي واعقب عليها هو يقول انا لو كان اصحابي الجدي اللي حلفوا ان شبعوا كنت هاكل وكفر عن يمين تامنها بقى ووضعوهم ومحلفهم باكل واحد, واحد يسأل عن أن سيدنا أكرمة ليس من الصحابة أكرمة من أبي جاهل صحابة جليلة أما أسلم كان من المجاهدين الذين حسن إسلامهم إحسانا عالية أخي يقول نرجع درس السلساء والجمعة إلى وقت المغرب والعشاء إن شاء الله أننا عندما تقدم الساعة أن ان يعود درسه الثلاثاء إلى المغرب إن شاء الله وتعالى وبعد العشاء يكون الدرس الثاني أنا أنتظر إن شاء الله وتعالى إلا أني تقدم الدرس إلى المغرب ليعوذ الدرس فى ممن درس العقيدة ودرس التسكية العقيدة بين المغرب والعشاء و بعد العشاء إن شاء الله وتعالى عقيدة مشتمل على مسائل العقيدة والمجتملة على مسائل الأسماء الحسنى وبعد الأشياء يكون درس التسكية إن شاء الله تعالى مع الدعاء من الأفاضل الموجودين أخي يقول معنى أن الله تعالى أهل التقوى أن الله تعالى أهل التقوى شرحناه في رسائة التقوى لأنه على رسائة التقوى يبقى عليه أن الله تعالى أهل التقوى يعني أهل, أهل لأن يُتقى يعني أن تجعل بينك وبينه القاية تقيك من عذابي سبحانه وتعالى أهل لأن يُذكر فلا يُنسى وأن يُشكر فلا يُكفر إذا هو أهل التقوى يعني أهل أن تكون تقياً له أن ت تقيه سبحانه وتعالى أهل لأن تتقي الله تعالى يقول أرجو, أرجو الدعاء لأخي فوافي أمن وكرب شديد اللهم نرفع عنه وعن جميع المسلمين ورب العالمين فرج كربه وكرب المكروبين وهمه وهم المهمومين رب العالمين اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم نقسم لنا من خشيتك ما تحول به بي بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهول بي علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعلوا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا من لا يرحمنا اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعلوا حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما ينفعنا أنفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارفع نقتك وعضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ومفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا ناسعا وشفاء من كل ذا اللهم إنا نعذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع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 وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئا لا يصرف سيئا إلا أنت يا أكرم الأكرمين اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شبيعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين اهزمهم وزلزلهم وأفزعهم وأرعبهم يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه وجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره وجعلها إبرة ونكاعلة اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير يا أكرم الأكرمين اللهم مش في مرضانا ومرضى المسلمين اللهم نشم الله لنا وارحم امتنا واستجب دعانا ولا تخيب فيك يا اله رجائنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هل لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين أجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتو إليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجي امهات مؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ا برهيم انك حميد مجيد